توباء إلى الله فَقَدْ صَوَّتْ قُلُوبُكُمْ وَإِنَّ تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَلَأُهُ وَجَبَرِيلَ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بعد ذَلِكَ ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا وَأَبَكَرَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوَّ أَفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَرَضُوا وَكُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا, عليها مَلَائِكَةٌ غِلاَظٌ سِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَلْرَهُمْ لا يعصون الله ما امره ويفعلون ما يؤمرون يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم يا ايها الذين كفروا لا اليوم انما تجزون ما كنتم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 يُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تحتها الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يخزي الله النبي يَوْمَ لَا النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أثمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي ثَاوِرَ لِلْمُنَافِقِينَ وَأَغْلَقَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا رَأَتُهُمْ حَيًّا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما, فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا ببني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين فمريم بنت عمران التي أَحْصَنَتْ فرجها فَنَفَقْنَا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين